Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi Rabbika al-Ladhi khalaq. Khalaq al-insan min alaq. Iqra' warabbuka al-akram al-Ladhi 'alma bilqalam. 'Alma al-insan ma lam yalam. Kalla inna al-insan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 كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتربه